متفرد ومميز عمله يتطلب الدقة والمهارة وأيضا الفن رغم بساطة الأدوات إلا أنه بيحولها لقطعة فنية نادرة مستمعينا حلقة جديدة من برنامج سر مخبى مع الحرفي السيد محمد على الدين يسعد أوقاتك أهلا وسهلا سيد محمد يعني اليوم أنت ضيفنا وأنت بالأساس من مصر الشقيقة بدنا بداية نتعرف أو نعرف الناس بحرفتك حرفتي حرف أديمة هي حرف أوروبية إن هم من حوالي أربعمائة سنة بلشوا يعملوا هالفن بس سفينة خشبية ويدخلوها جوا الأمنية جوا الإزاز يعني حرف أديمة بس أنا ما شفتها وأنا طفل حبيت ان أنا أعملها وما حد علمني أنا بلشتها بصعوبة كبيرة لأن ما في لي ماستازي يعني خلينا نحكي شو هي بالضبط هي عبارة عن مجسم خشبي شو من كان انا الوقت بعمل سفينة وغير سفينة ممكن اعمل اصارات. ممكن اعمل كنيسة جامع. المطلوب. اهم. ويتعمل المجسة بخشب. قطعة صغيرة. بحيس ان كل قطعة تفوت من تم القنينة لحالها. اهم. وبعدين اه بتركبها تركيب جوه القنينة. داخل عبو الزجاجين. ايوة. وتتركب تاني بحيس انها ما بتبين انها مقطوعة او مقصوصة. اهم. فالناس بتستغرب انه كيف مبنى كبير او سفينة كبيرة ومشرعات وكذا. ما بتفوت بحالها هيك مع عمرها ما بتفوت من, من دم الأنينة كاملة مم. يعني حلو ولأنه في طريقة أنها تفوت كاملة مم. بس هي طريقة أبسط من دي بكثير. أنه بيكون الجسم نحيف جدا والشراعات كلها بخيط واحد من فوق بتنطوي وبتفوت كلها شقفة واحدة وبعدين يشدوا الخيط بتتفرد بتبقى شبيهة على دي بس هي لو فحصتيات لأي أنها مربطة طبعاً عم تشرح لنخبر المستمعين عن العبو الزجاجي لأمامي رح نحكي عنا لاحقاً ونحكي عن آلية عملك وقديش بتاخذ وقت وجهد وتركيز أيضاً لكن قبل بدنا نحكي يعني كان عمرك 12 سنة وفي شيء شدك لهي العمل أيها شيء عجبني عجبني حبيت إن أنا أنفزه بإيدي يعني خبرنا كيف شفتها وشو مين دعمك وكيف اشتغلت على القصة والله يعني شفتها واحد جايبها من أوروبا معه جاهزة <تصفيق> لما سألتوا من وين هيا لي والله هيا من أوروبا بس مجرد أن أنا شفتها قلت طيب أنا بدي أعمل مثلا وإنت عمرك 12 سنة هي. وطبعا هي الطريقة المعروفة زمان أنه كانوا يشتغلوا بملأة طويل ملقط بس طويل وأنا بلشت كده بس لقيتها صعبة جدا لكن ما حدا استخف بفكرتك أنه طفل عم يشتغل هذا العمل الدقيق لا لا, لا بالعكس هم انبسطوا منها جدا بس أول بدايتي كنت أشتغل بالملقط كان ممكن عدتها لي 15 يوم أها. على مراحل وممكن تصيبك حالة ملأ وانه هي لا ما زبطت وهاي زبطت وبدي يغير هذا ضليت هيك من مثلا اه اه اتنين وستين تلاتة وستين لغاية تلاتة وسبعين ايه محاربة عشرين كنت نجحت بان انا اشيل الملأة ده خالص وحشتغل بعيدان رفيعة فيها ابر يبدو كان في شغف واسرار داخل قلبك رغم انك أكيد. طفل انك انت بدك تأولها الانجاز كنت, كنت معتبارها انها يعني مو حرفه هواية كويس حلو فبنميها شيء ألغي أحط بدل ما يشيل الغي الملقط احط بداله مثلا عود في ابره وبعدين عود في ابره معقوعه شويه معكوفه واحده فيها دبوس واحده فيها بدل الملقط بلشت تبتكر من عندك بادواتك ايوه اي اي حرب حرب 73 كنت بقيت في ثانيه جامعه ثانيه تجاره وعملنا معرض لصالح الجيش فانا كان عندي شيء 20 30 قطعه مثلا قررت ابيعهم للجاش لان كنت ناوي اسيب مصر بقى. وكانت المواضيع داخل العبوات الزجاجيه مختلفة جدا بالعكس انا ايامها كنت مصمم ان انا اعمل العمل مرة واحدة ما يتكرر يعني يكون متفرد وواحد اتوبيز حلو انا مبدا فني اسمه واحد على واحد القطعة اللي تعمليها وتعجبك انت تشتريها مخصوص عليها وما في زيها يعني قطعه <تصفيق> فريده انا اذكر ان الست جيهان السادات جات فتحت المعرض في حشوله عشان الأمن ففي مثلا على كل عشر طاولات واحد رفيقي كان ومجات على طاولتي وقفت وقالت ايه ده مين عمل الشغل ده قالوا طالب كلية التجارة قلت لهم أنا بدي هاي اللي اختارتها دي كانت عبارة عن لمبه كهربا من قديمة اللي بتبقى مدعبله شفافة فيها قرص خشب ومبني عليه مدفن جمال عبد الناصر الله يعني قدرت قدرتك تشتغل تروع قاف عليه ورسلمه من كل جهة ونفزه صغير شقفه وركبه جواه وخلته يعني و... كان في مواضيع متنوعة ومختلفة وكل قطعة لا تشبه الأخرى أبداً هذيك الأيام كانوا قالوا إشاعة أنه ستنا العذراء بتظهر على كنيسة اسمها كنيسة الزجدون <تصفيق> وبقت العالم تروح تصهر طول الليل عشان روح ترسمت الكنيسة عملتها ما كنت بكرر <تصفيق> الأعمال وبعدين سافرت سفرت بقى مصر <تصفيق> شو اللي جابك على البحر. كيف بلشت القصة؟ وأنا تلعت 73 على روما. <تصفيق> عادت فيها مثلا سنتين وبعدين سافرت بالبحر سنة. يعني كان الغرض أنك تسافر مع هاي الحرفة أم لا؟ لا هي كانت هواية. أنا مش <تصفيق> مع كبيرة حرفة هواية. لكن حب السفر هو اللي كان أقوى. أه. وخلاك سفر. تسافر بالبحر ليكون لا البحر صديق؟ لا وغير هيك في, في السنتينات والسبينات دول ما كانوا يدفعوا مصاري. يعني حاولت عملت اثارات مصر بعد نماذج من اثارات وعرضتها على محلات ما اللي بتبيع للسياح مه. بدهم ياخدوها مني بجنيه ويبقوها بميت جنيه وانا بجنيه ما ابيعها أنا عندي احسن يجي عيد ميلادي كديكي واحد هديه وما ابيعها بجنيه في مصر ما في سوق فانا ضليت باعتبارها دي هوايه ما أنا حرفه مه. يعني حتى وانا في ايطاليا عملت كم نموذج هيك وتعطيهم هدايا الناس ماني أنا... ما عارف قيمتها جامده لما إيطاليا... تسافر على روما أو إيطاليا كنت تشتغل من وحي المكان أم لا ممكن شيء من مصر ننقلو معنا لا لا ممكن من وحي المكان أنا ما متذكر هي النماذج اللي عملتها بالضبط بس إنه عملت كذا واحدة هدايا مو أكتر من هيك ومن إيطاليا ومن إيطاليا رجعت تادي يعني سافرت سنة بالبحر ورجعت عإيطاليا وبعدين ضلت لل78 ونزلت مصر كان في صديق بيجي يسافر في البحر منهم من داردوسة <تصفيق> أجينا على طرتوس وسافرت بالبحر من هون بقى <تصفيق> ضلت معي هواية هاي مين ما رحت معي شوي الخامات أتسلى إن أنا أعمل وحدة دي هدير إفلان إفلان ماني مجرد أه. هواية رح نحكي أكتر كيف تحولت لا حرفي لكن بعض الفاصل موسيقى معكم مستمعينا ومعك سيد محمد لنحكي سبب استقرارنا بطرطوس واختيارنا هالمكان الجميل شو السبب وكيف بدأت الحكاية مع الحرف بمدينة طرطوس ولا أنا حقيقة سفرت كتير من طرطوس من, من التسعة وسبعين مثلا للألفين كان على طول سفري في البحر شغري في البحر غالبته من طرطوس أو طرابوس <تصفيق> لفيت كل طبعاً البلاد العربية وأوروبا والغاية الهند والغاية كذا والسبب هو حب السفر بالبحر طبعا بشتغل هذه شغلتي أنا بحار <تصفيق> صار البحر منه مثل الأول يعني حد الألفين دي آخر مرة سفرت بالبحر خلصت 2003 بيتفكر بقى إن الواحد من البحر وبعد يستقر <تصفيق> فكان لي أصدقاء كتير جدا بطارتوس هذا الشيء شجع وشعب طارتوس <تصفيق> حبشته كتير لأنه شعب طيب وكويس وقريب جدا على المصريين يعني فاخترت أنا أستقر بطارتوس 2003 كانت آخر سنة يعملوا مهرجان التسوق على البحر عند محل البورتو دلوقتي كورنيش تارتوس أيوة القديم وكان فيه في المدينة القديمة معرض الحرف اليدوية أنا ملاحق تشترك فيه 2003 يعني كان أنا جيت في شهر 7 كان بعد 10 أيام بس عليه يعني كان في شيء ستة بيعملوا ستة ختيير من هدول أرواد بيعملوا شخ كبار خشب مناظر وأنواع فن كتير جدا كل شيء يخطر على باله كانوا لفقيتي سألوني شو بتعرف اشتغل من هدول؟ طولوا من الحياة بعرف اشتغل كل هدول <تصفيق> لكن بشكل مصغر لكن وضمن عبوي لكن جاجية. أنا بدي أعمل شغلة مميزة بلشت أدور على الخامات خشب البال ده نادر جدا مش موجود يعني اجت الفكرة بهاي اللحظة انه استقر بطرطوس وتشتغل هالعمل هالهواية هال اللي عندي دي ليش ما اعملها حرفه لاني ما حاجة بيعمل حاجة دي اشتغل منها حلو جدا ببلشت ادور على الخامات لحد ما لقيتها وبلشت اشتغل كم قطعة شافوها رفقاتين بهتوا ايه الشغل ده شغل غريب يعني اه اه توم انا ان شاء الله السنة الجاية الفين واربعة بدي اشترك في بهاي الشغل حلو الاتحاد الحرفين أول عارض وقال لي أنت مصري ما ينفعش أه. بس رئيس الاتحاد الله يمسكيه بق بالخير سازع أحمد صالح نعم. قال لي أنت شو عم بيشتغل مناله هاي واخد له مصترأ صغير زي دي فقال لي أنا هخليك تشتغل بس عشرة يوم لفتتاحه يقول المسؤولين بدك تكون منزل للغراب ويشتغل قدامهم حلو كتير قلت له يا سازع أحمد المعرض شهر شهر ونص مه. والناس هيعجبها الشغل ده حتوصينك اعمل لي واحدة هون مكتوب عليها الأنسة فلانة, أو فلانة. <تصفيق> أمتى بدي اشتغلها لو المعرض صباحي مساء؟ أنا هشتغلها قدامهم هذا اشتغل الشهر ونص قدام العالم انبسط الزلامة وقال لي يلا تمت الموافقة تمت الموافقة واشتركت وطبعا يعني المسؤولين اللي جم يوميها المحافظ ورئيس عمين الفرع ورئيس المغفر ومدرمين كلهم اتحاجوا ان في واحدة لتر مكتوب عليها اسمه ليه له اه يعني كنت حتى مضيف. محضر باسماء انا سالته مين هيفتتح قالولي فلان, فلان فلان رئيس البلدية والمحافظ امين الفرع ومدري مين تاني المهم عملت لهم كل واحد لتر عليه اسمه اري له يقولك ايه ده احنا اول مرة نشوف هالشغل اقول له ما تخاف خذ ادي اتفرج عليه كويس اطلع لي يقولك الله بيعلي اسمي حلو حلو كتير. عطتها له هدايا. كانت م -م. آه ست قسيمه حسن مدام قسيمه زميلتنا التلفزيون فقالت لي احنا بس يطلعوا حاجة اعمل لقاء حلو أعمل وبدأت القصة وبدأت الشهرة لسيد ابو ياسر اللقاء زميته الايدي الماهرة يوم <تصفيق> كيف باشتغالها شخصة خلينا نفوت هلا مع كيف نحنا بنشتغلها أنا أمامي الآن نموذج لكن المستمع ما بيقدر يشوف إنه بنقدر نوصل له الفكرة هي عبارة عن عبوة زجاجية أدي حجمها هي اللي بيدا لتر لتر تقريبا وفي بقلبها سفن شراعية صغيرة كتير دقيقة الحجم يعني فعلا ملفت بالنظر للنظر إنه كيف أنت قدرت تفوت الأدوات لجوه وتشتغلها جوا يعني وكأنه حتى في بحر أه أه تحت هاي السفن خلينا نحكي كيف بيتم عمل هالتحفي هي, فك... هي فكريتها بسيطة جدا اي موديل في دماغي بدي يعملوه بجهزو الاول بره شقف منو اطعا واحد منو موصول. منو موصول لكن تتخيلو حتى... بزهنك كيف لاغريتون جوا حتى لو بدي يوصلو كيف بدي يوصلو يعني هاي جسم السفينة ده طبقتين ما بيفوتوا مع بعض اكيد يفوتوا واحدة واحدة فبيكون اساسا حتى شقفتين خشب بسبتهم دبوسين من تحت وانحطوا الأول سفينة ولونها وكذا لما اجي بشيلها الدبابيس بيصيروا شقفتين بركب ليه تحت الأول نثبت ركب فوقيها واحدة تانية تمام كيف بتفوت الغراض لجواء عود طويل أول. فيه إبرة أه. يعني أدواتك عود طويل فيه إبرة فقط مثلا وفي عود تاني طيب أنا بعد ما حطيت هذا القاعدة الأولينية حتطلع لزاق شلتها هيك بالإبرة فوتها جوه وعملها هيك تروح نزلها محله التاني فوقها البيت هذا فوقه. البيت ده اللي وراه مربوط في خيط. البيت اللي بي على دهر السفيني البيت أيوة. الصغير. هلا محطوط في دبوس. وكأنه هاي حجرة من حجرات السفيني. ايوه. في في ظهره دبوس صغير مربوط في الخيط بيفوت هو الخيط. أه. صار الخيط جوه. انا ما معقولها فوت اربطه جوه. هو مربوط من برا وعد فاجة لكن البيت. سحبته انت لجوه بواسطة العود اللي الطويلة <تصفيق> اللي إبن. معك. تمام. وبعدين أبتدي أركب القطع دي كل القطع دي لها عود طيب أشرعت السفيني من شو مصنوعة؟ ورق, و... ورق. وال... والسارية السارية <تصفيق> هذا فوق الصغير هذا نكاشة اثنان حلو إذن أنت حتى كأنه إعادة تدوير المخلفات اللي هي استعملت مرة أحسن ما تنكب حلو كثير عم تصنعها جوا وهي الأشريعة وكأنه في حبال إنما هي خيطان بألوان مختلفة أنت اخترت حسب كل السفينة حتى الاشرعه ألوان جميلة واضحون معي أنه سفينة سميتها باسم سوريا كتبت عليها بره وبعدين طبقتها جوا وبالنسبة للاشرعه في عنا شراع اللي هو عالم سوريا او شرع. عيون خضر نجمتين خضر أو كمان صورة الجامع الأموية على الشراع أمام. الآخر فعلا ملفت للنظر وفي قاعدة عمل أيضاً للعبوة الزجاجية طب بالنسبة للأدوات إذن وكانها غير مكلفة لا لا ما أنا مكلفة بالنسبة للوقت والجهد والتركيز قدش بتاخد معك وقت القطعه طبعا بما ان انا بقالي سنين باشتغل الحرفة دي صارت سهلة انا ممكن اشتغلها بسهولة جدا يعني القطعة الصغيرة دي تاخد ساعة شغل يعني انت سابقا ذكرت انه لما كنت طفل كان تاخد معك ايام خصوصا الطفل ما... ممكن يمل انه ما بده يكمل بالشغل او م. ظروف معينة اصلا طفله ما عنده, ما عنده خلفية ما حدا معلمه. انا بدي احط شغلة جوه هون كيف بدي اعملها بجيب ملقط حاول افوتها الاقي صعوبه في ايه ان الملقط مهما كان طويل مسكت بيه قطعه فوتها لجوه بدي افتح المراه لقدر القطعه ما بتنفتح لانه تم الانين صغير بدنا نعمل يعني ما في اساس نشتغل عليه لما غيرت المراه ببقت ابره صارت اسهل حالة. مثلا لا انا لقيت انه لما حط الخشبات من فوق كده بيصير الشراع اسهل التطوير جاي على مدار ثلاثين 40 سنه فصارت بتاخد معك ساعة ذكرت تاخد ساعة العبوي الصغيري بتاخد ساعة لكن العبوي الأكبر اللي هي وكأنه بحر تاخد. مليء بالسفن ممكن تاخد أربع خمس ساعات شغل مو أكتر من هيك فقط يوم واحد اه اه اه. حلو كتير نحن رح نعرف أكتر عن مشاركاتك بالمعارض وأمور أخرى لكن بعد الفاصل على بحر الهوى رسية مراكبنا والشق جمعنا سوا احنا وحبائبنا على شط بحر الهواء رسية مراكبنا رسية مراكبنا بحر الهواء رسيت مراكبنا سيد ابو ياسر يعني رسية مركبك بشط طرطوس اهلا وسهلا فيك أه. نورتنا نور ستديوماج خلينا نحكي أنه يعني هاي الحرف موجوده بمصر مثل ما فينا نقول متوارسي وكأنه صناعة الأصداف بطرطوس أو هيك أم لا لا طبعا لا ولا في, ولا في مصر ولا في أي دولة عربية أه. أنا ما صحيت لهالموضوع إلا بالألفين وأربعة لما عملت أول معرض بطرطوس القديمه هون وصار يجي عندي عالم كلهم بيقول لك احنا اول مرة نشوف هالشغل حلو. سوى مسؤولين سوى من الجمهور وحتى حول العالم مثل ما ذكرت سوى اجانب يمكن على سوى اجانب انا جاني عالم اجانب مع رطار توس ده ويقول لي انا بعرف اشتغل من ده م -م. اقول له كويس من وين عرفت يقول لي هونيك في اوروبا في كتاب تشتريه معه الادوات ويروح بس بي... بالطريقة القديمة اللي أنا تعلمتها من خمسين سنة يعني أنت وكأنه تعلمت من كتاب الحياة مو من أي كتاب ورقي أبداً أيوة. ولا من معلم لا ولا من معلم هم بيشتروا الكتاب والأدوات لأنه م. عجبته بس بيلاقيها بيتعذبوا شهر لا يعمل القطعة فبيعمل واحد اتنين حطوه في البيت وينسي الموضوع. طب يعني وكأنه هي فعلا هواية ما أخذت مجال لتكون حرفة. بالنسبة لك مشاركاتك بالمعارض بطرطوس دائما أنت موجود بالمعارض الحرفية. تقريبا كل المعارض. مشاركاتك دائما هي نفس المشاركة أم تختلف المواد اللي عم تعرضها. ولا لما بيكون المبدأ واحد الشغل شغل جوا تمام والأفكار افكار عم تيجي افكار كل شوي افكار جديده يعني. يعني شو اشتغلنا بطرطوس غير المراكب ولا وعندك ايضا مطحف متحف طرطوس اشتغلت متحف طرطوس كذا مره خمس حل. ست مرات شو كمان اشتغلنا من طرطوس كرسي عمريت عملته مرة مرتين يمكن كنت, كنت تروح للمكان حتى تقدر تعمله حتى مو ضروري كروت بوستال كارت بوستارد عملنا عملت على تحسنا حلب يعني حاجات اللي كانوا يطلبوا يوصوا يعملها. إذن يعني تراث وأيضا يعني هذا القرس الحضاري الموجود بسوريا أنت فكرت تنفزه لكن لأنني عملت قبل كده جداً. في مصر عملت أثارات من مصر فكمان هون كانت الفكرة أنا عملت شوية أثارات من هدول كشيء مختلف عن السفينة حلو. يعني مو ضروري يكون كلها سفينة ولا فكرت ترجع على مصر خلاص رح نبقى هون لا يا طب شو الصعوبات اللي بتواجهك بعملك تسويق تسويق. وبعدين اسمحيلي يعني يعني حرامت بهنا دي تبقى شوالتها اكل عيش. <تصفيق> يعني انا اتصادف بالالفين واربع اول معرض عملته اخر المعرض بعتوني عالشام. <تصفيق> بعتوني عالمعرض الدولي كانت الاتحاد الاحرافين مشترك بالشام ورحت حضرت بالشام. مسؤولين مع الاسف يعني بيحكوا بس ما بيعملو. طيب نحن يعني هون خلينا ولو نحط إيدنا على وجعك لأنه بهمنا رسالة توصل وعم نحكي عن الصعوبات أي عمل أو أي حرفة بتتعرض لصعوبات يعني فينا نقول قبل ما نروح لهذه النقطة نحكي يعني أي حرفة اليوم بتم توارسة لكن الملاحظة هون ما حدا أخذ هاي الحرفة منك وأنت الوحيد الموجود بسوريا وبترطوس تحديدا بتشتغل هاي الحرفة هل أنت ما علمت حدا أم هاي واحدة من الصعوبات أنه في حاجز ما؟ أنا متماني أعلم، مش حدا ثلاثة أربعة. احد <تصفيق> أحد. نعم. <تصفيق> يعني وكيلة وزارة الثقافة جاتني من عشر سنين في المتحف في المعرض <تصفيق> وسألتني أنت أعلمت حدا؟ قلت له يا مدام أنا ما عندي إمكانيات. أنتوا لو وفرتوني مكان وشوية خمات بعلم وما بدي شيء. تمام. <تصفيق> فقالت لي طيب شو يعني قلت لها والله بدك تعملي أعلان في الجريدة أنه في دورة لتعليم الفن ده. حلو كثير جدا بدك تجميلي 100 ولد وبنت عمرها 10 12 سنه فقلت لي 100 شو السبب بالعمره الصغيره اللي اخترته انت لانه هو لازم يكون طفل ويحب الحكاية من اولها حلو الكبير صعب يعني هلأ صعب نتعلمها لا. لانه يعني هي جميلة جدا هلا يعني حضرتك لو حبيتيها وبدأ عندك استعداد تضيعي شوية وقت انت هتتعلمي المبادئ اصل الفكرة مش في انك تتعلمي في انك تتقني انا ال 100 ولد وبنت دول لو لميت لي اياه وجبت لي شويه خامات هدرسهم اسبوع هتلاقي المية دول بقوا خمسة في خمسة وتسعين حيملوا يروحوا لكن خمسة رح يصبروا الخمسة اللي هيصبروا بعد شهرين اتنين هيبقوا معلمين زيه. بس شو مش... بيميز هالخمسة لحتى يصبروا شو بده يكون عندهم بيكون مجرب الحكاية بيده بيحبها ومستعد انه يطول باله عشان يبقى معلم يعني في, في شغف داخلي ايوان تماما طيب وبالنسبة لصعوبة طبعا هم بيسمعوا مني وما بينفذوا أي صعوبات أنا لهم؟ أنا بكرة سعادة وزير السياحة أنا قابلته مثلا السنتين اللي فاتوا دول شي أربع مرات أو خمس مرات بيجي يفتتح معرض أول ما يجي صار يعرفني شخصين ويسلم علي قول لي ها أقول له شو ما بتعمله شيء أنه أعمله أنا من شاكوان لأنه أنا أنت مو حالف هاي الحرفة تموت من بعدك كويس لا وفي حاجة تانية كمان يعني أنه ما حدا مفكر يستغل هالميا كيف يعني النهاردة بالنسبة للدولة المليون أو العشر ملايين منها مصاري بالنسبة للدولة طبعاً دي ماشي مه. مزبوط تمام انت عارف حديتك لو يتوفر لي إمكانيات أنا ممكن أنتج من أناني أكبر من دي بقى مه. فيها كل أسارات سوريا حلو يعني قطعة فنية متكاملة وغنية وهدول العدد لو إن في حداً بيموله مه. يتعامل بيهم معرض وحيد في العالم صحيح ما في. كم معرض رسمي في العالم؟ كم معرض نحت في العالم؟ حلو يعني إحنا مقدر نحمل اسم هالبلد وارس هالبلد كاملا بقلب زجاجي لا يوصل لكل بلاد العالم. أيوه وبعدين هتبقى متفرد إن أنت الوحيد في العالم اللي عندك معرض أو متحف لهذا الصنع. حلو يعني أنت حابب تشتغل هاي الفكرة؟ طيب من انو... وين؟ دي بيعايزه مصاري وعايزه ان انا اتفرغ في حياتي لا اشتغل ولا ولا يعني اذا تامن الدعم انت جاهز لي صناعه وجاهز لتعليم ايضا الاخرين اكيد اكيد حل كثير هذا الكلام طيب اذا حبينا نقول يعني انا فعلا ماني قدراني اشرح جمال هالقطع اللي بين ايديا حضرتك اخر شيء اخر شيء جمع حوالي شهر تقريبا في مهرجان بطرطوس في, في،, في ارواد أه. صحيح لابناء ارواد فقط نعم. الوحيد اللي له عمره بره ارواد ياسر لانه معنا مشتغل دي وهم كلهم بتوقعوا وروح وإيجا وزير السياحة. هنم قوي... بتوع بحر لكن ما بيقدروا يصنعوا ما هاي السفن الشراعية لا داخل العبوة الزباجية. لا لا لا من عندي ويباوها للبيوت. <تصفيق> وإيجا وزير السياحة. وعاد نفس الكلام إنو والله ليش ما بتعلموا يا عمي. انت... ساعدوني. حكيه أنا حسيادة ليك مرة. جم بس يلتفت هيك وقولك إيه عندك. بتوع فندقية عندك مدير السياحة هون. وشوف نسق. وين نسق ولا في شيء. حلو كثير. طيب سيد أبو ياسر رسالة أخيرة وكلمة يحابب توجهها إن كان لمصر أو لسوريا. الله يبعث الخير والأفان لمصر والسوريا. إن شاء, إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب لك التميز دائما هاي الحرف الجميلة المميزة والمتفردة بترتوس تحديدا وبسوريا كمان عموما ومثل ما ذكرنا نادرة بكتير من الدول العربية والغربية نحن بنتمنى لك التوفيق أكيد إن شاء الله يا رب تتحقق أميتك بتعليم الآخرين كانوا صغار أو كبار وإذا إنه تأخذ مجالة شهر أكثر لأنه فعلا هي كحرف مميز وجميل جدا وتسر الناظر بنشكرك بالختام في السيد محمد مصطفى علي الدين شكرا لك